بسم الله الرحمن الرحيم قرر رحمه الله وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته متفق عليه ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الولاء أو هبته أو ما في نحوه قال وعنه أي وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على العبد بالاعتاق، فبسبب اعتاق الرجل العبد، إن مات العبد وعنده تركه وليس له أحد من أصحاب الفروض يرثه. أو فيه أحد من أصحاب الفروض لكن ليس فيه أحد من العصبة يرثه فإن المعتق إن فقد العصب بالنفس بنوه أبوه أخوه عمومة يأتي المعتق فيرثه وهذا حق جعل الإسلام للمعتق الحق له في نصيب العبد بعد اعتاقه إن مات وهو أقرب وارث من العصبة فلو أن المعتق قال أنا أريد أن أبيع عصوبتي من هذا العبد مثلا بمليون ريال وهو مثلا خلف العبد ثلاث ملايين نقول لا يجوز بيع الولاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة أي قرابة كالحمة النسب رواه بن حبان فهو سبب أسباب الميراث لا يجوز أن تتنازل به لغيرك ببيع وكذا لا يجوز التنازل عنه بغير عوض كالهبة فهذا حق جعله الإسلام لك لا يجوز لك أن تتنازل عنه مثل لو أن الشخص يرث أخاه فيقول لغيره أخي ليس له أحد سوى وأن أريد أن تنازل عن ميراثي له عن مراثي منه لك يا صديقي بـ 20 ألف ريال وأطعك مكاني في الارث نقول لا يصح وكذا الولاء لا يجوز أن يباع بثمن أو بغير ثمن بالهبة، لذلك قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ولا وهبته ثم ذلك قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن الغرر. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم كل عقد فيه غرر. والمراد بالغرار الجهالة قالناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات الحصات لها عدة بيع الحصات له عدة صور فمن صوره مثلا أن البائع يقول المشتري كم معك 100 ريال يقول نعم فيقول أنا سوف أرمي هذه الحصات على بضاعة متنوعة فالحصات التي تقع على بضاعتي سواء من ثياب أو من جلود أو من ساعات أو مكيفات بعتها لك بالثمن الذي عندك مئة ريال فهنا جهالة ما الذي سوف يباع ما نعرف أين تقع الحصات ومن ذلك أيضا من صوره يأتي المشتري ويقول أنا أريد أن أشتري منك بضاعة فيقول البائع ماذا تريد يقول المشتري أنا سوف أرمي بهذه الحصات على أحد بضاعتك الذي يقع منها أن تتبعه لي رغم عنك فنقول هذا لا يصح لأن البائع لا يعلم أين ستقع حصات المشتري وهكذا لذلك قال نهى عن بيع الحصات قالوا عن بيع الغرر هذا من عطف العام على الخاص فمن أنواع بيع الغرر بيع الحصات ومن أنواع ومن أنواع بيع الغرر أن يؤجل الثمن إلى أجل مجهول مثل يقول أبيعك هذه السيارة وأعطيك الثمن إن قدم زيد أو إن توظفت أو أعطيك دفعة من بناء عمارتي إن خرج سمي في صندوق التنمية العقاري ما يعلم متى تخرج هذا أجل مجهول فكل ما فيه جهاله والغرر منهي عنه رواه مسلم فبعد ذلك قال وعنه رضي وعنه رضي الله عنه اني صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم بيع الجزاف والذي لم يقبض بعد قال من اشترى من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله يعني حتى يعرف كم الذي سيبيع فلو قال شخص مثلا دخل على على محل وقال نريد اريد أرزا قال كم معك؟ قال عشرة ريالات. فأخذ شيء من الأرز بدون كيل وعطهه وقال خذ هذه بعشرة. نقول لا بد أن يعلم كم هذا المبيع ما مقدار هذا المبيع بالكيل نصف صاع ربع صاع كيلو كيلوين وهكذا. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي لفظ حتى يستوفيه يعني يوفي حقه ينظر كم هو مثل لو شخص دخل على محل تجاري وقال ماذا تريد؟ قال هذه عشرة ريالات قال أريد أشتري عصيرا ففتح الثلاجة ورمى عليه شيء من العصير نقول لا لا بد أن يستوفى كم حبه حتى تكون موافقة للثمن للا يتضرر المشتري فقد يكون بعشرة ريالات لم يصله سوى خمسة علب من العصير وهكذا قد يضر أيضا العكس البائع فقد يعطيه أكثر مما بقيمته وبعشرة ريالات وفي لفظ حتى يقبضه يعني لا يجوز أن يباع شيء حتى يقبض وفي سنن أبي داود قال نبيع سنكم في حديث زيد بن ثابت قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وقال الحكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك ومن ذلك لو أن شخصا ذهب إلى محل معرض سيارات وقال أنا أريد أن أشتري منك سيارة الفلانية فقال بعتك وهي ليست عنده ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها من معرض آخر نقول لا يجوز بيع ما ليس عندك وكذا لو ذهب شخص إلى أحد البنوك وقاله أنا أريد أن أشتري سيارة ما هي السيارة قال السيارة الفلانية قال اذهب المعرض وخذها منهم نقول لا يجوز لأن سلم يقول حتى يحوزها التجار مثل صاحب البنوك وغيرهم إلى رحالهم يأخذون السيارة إلى محل تخزين البنك ثم بعد ذلك يبيعها على من يريد شراءها وكذا شراء العمارة لو قال شخص البنك أنا أريد أن أشتري عمارة فلا يقول بعتك تلك العمارة ولم يملكها بعد البنك وإنما يجب أن تباع على البنك أولا ثم البنك إن أراد أن يبيع عليك فهذا هو الحل الشرعي. أما أن يبيع ما ليس عنده فلا يجوز وهكذا لكن لو شخص أتى إلى محل وقال نريد أريد أن أشتري ثلاجة فقال آتي لك بها يوم غد وهلست عنده فليس ببيع وإنما وعد بالبيع لكن لو قال له بعتك واعطني الثمن وغدا أعطيك إياها نقول إذا كان البائع ما يملكها الآن ما يجوز أن يبيعها أما إذا قال سوف أحضرها لك غدا إن شاء الله وتعال غدا وأعطني المبلغ نقول هذا ليس بيع وإنما وعد بالبيع والبيع يتحقق كما تعلمون بالإجابة والقبول نعم. والله محمد. نقول كيف يكون قول عليه الطلاق يمين ولا لا تكون لبلا؟ وهذا لفظ جاز مثل ما خبرناك. نقولنا هذا في حكم اليمين. ما قلنا يمين؟ نقول في حكم اليمين. لكن لو قال وطلاقي بأن لا أفعل كذا نقول هذا ما يجوز الشرك بالله لأن حلف بغير الله. لكن لو قال علي الطلاق هذا حكم حكم اليمين كما افتى به الصحابة. ليست بيمين وإنما حكم اليمين. تحلب بكفارتي يمين يقول هل يجوز أن سدين مبلغ من المال من شخص لأجل مجهول أم يجب أن وسمي الأجل؟ الله يقول إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى لا بد يسمى. يقول أعطيكها بعد سنة بعد سنتين وهكذا. يقول هل يصح صحن البيع بتأجير الثمن مثماك؟ قولي بعتك سيارتي فولاني بعشرة آلاف على أن أعطيك السيارة الجمعة القادمة؟ وتوطني المال نفس اليوم يوم الجماعة فليكن هذا هل يصح أو لا يصح هذا يسمى بيع الكالة بالكالة يعني بيع الدين بالدين ما يجوز هذا يعني السلعة مؤجلة والثمن مؤجل هذا ما يجوز ولو أجل الثمن ولو أجل المثمن وعجل الثمن إذا عجلنا الثمن وأجلنا المثمن هذا سلام الصورة الثانية عجلنا المثمن وعجلنا الثمن هذا بيع أيوه. وقد يكون ربا إذا كان يدخلها الربا يعطني ذهب الحين وعطيك المبلغ بعد سنة هذا شر ربا لكن أصله بيع ومن نوع البيوعي مثل ما تعرف الربا يقول إذا قال البائع للمشتري البضاعة لم تأت من الخارج وسوف حضروا لك غدا لكن بشرط أن تعطيني عربون في هذا بيع أو وعد بالبيع لا ما يلزم بالعربون يعده بالبيع لكن لا يأخذ منه شيء لأن هذا أخذ بغير حق لأن أصلا العقد ما أبرم في العربون في غير حقه هنا.